استووا اعتدلوا قيموا صحوبكم وتراصوا استووا الله اكبر الله أكبر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 Spookt EN انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 bin ka farab Allahu akbar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 نصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب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 الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Allah. En الله أكبر سمع الله لمن حمده حبنا ولك الحمد الله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 Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.